أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وقلنا حاجوك يعني قامت بينك وبينهم مجادلة تتطلب منك أن تدلي بحجتك أمام حججه لقنه الله سبحانه ما يقوله إن حاجو ولكننا لم نعرف من المراد بمن حاجو المراد به كل من واجه الدعوة سواء كانت المحاجة من كفار قريش أم من أهل الكتاب يهوديين أو مسيحيين عرفنا ذلك مما يأتي في قوله سبحانه فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين إبعا إذن الكلام مع مين مع الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين هم يشركوا العرب وقلنا أسلمت وجهي لله والوجه هو أشرف شيء في الإنسان وأسلمت معناها خضعت فكأنه نسب الخضوع لا للبدن ولكن نسب الخضوع لأشرف شيء في الإنسان وهو الوجه والوجه مرضة يطلق ويراد به الذات كلها أسلمت وجهي يعني ذاتي بكل ما أوتيت الزات من جوارح ومن أعضاء اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا زاته وإلا فإن أخذنا الوجه على أنه الوجه بقى أليس لله يدان له يدان يعني الوجه هو الذي لا يهلك وبقيته الأشياء تهلك لا. وجه يعني إيه يعني زاته وأطلق الوجه على الذات لأن الوجه هو المشخص للذات لا تستطيع أن تميز أعضاء في بدن عن أعضاء في بدن إنما التمييز يأتي بسمة الإيه بسمة الإيه الوجه سمة الوجه هذه هي الإيه هي المميز والأسنمت وجهي لله وما اتبعني قول الحق في تلقينه لرسول الله ومن اتبعني تدل على شيء الرسول أسلم وجهه لله لأن الله خاطبه بواسطة الوحي والوحي مباشره صلى الله عليه وسلم ولكن حين يقول ومن اتبعني أي قام الدليل لمن اتبعني وإن لم يكن مقاطباً من الله مباشرة يبقى اذا انتم انتم تقولوا امتى اسلمت وجها لله لانه خاطبك نريد من الله خطابا لكل ايه ومن, اتبع... ومن اتبعني فمن اتبعني قامت عنده الحجة باني رسول صدق مبلغ عن الله منهج حق فما تقولوش ليه احنا قول لهم لا ومن اتبعني وكل الذين أُوتوا الكتاب والأممين أسلمتم ساعة تأتي أو تسمع اسمه في همسة الاستفهام مرة يقلبون من الاستفهام أن تعرف الحقيقة أ عندك محمد أزرك فلان تريد أن تفهم أن تفهم الحقيقة ومرة تريد من الاستفهام مجرد الأمر بالعملية زي ما يجي واحد ضيف كده لك وأنت غابوك بيعيد وياه أو دخل عليك والضيف موجود يقول لك مثلا أصنعت قهوة لضيفك يبقى معناها إيه يعني ما كنتش عملت إيه حاعمل إيه يحمل يبقى أسلمتم يعني معناها إيه على هذا أسلموا معناها إيه أسلموا ولذلك جاء بعض الكلام عن الخمر إن يريد الشيطان أن يكع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعرض فهل أنتم منتهون يعني انتموا بقى بلاش بواع كذلك كلهم أسلمتم فإن قالوا أسلمنا امتعتم الفين أسلموا فقد اهتدوا ومعنى اهتدوا عرفوا الطريق الموصلة للغاية التي خلق من أجلها الإنسان هنا يجب أن نعلم أن كمة الإسلام هنا جاءت لأننا قلنا خضوع والخضوع لا يلمعه إلا من خاضع وعملية الخضوع دياً تعرف بالحركة الحركة ما تعرفش كذا بالاعتقاد ولذلك الإمام علي كرم الله وجهه أوتي شيئا من نفع النبوة في الأداء الإيماني بالأسلوب البياني الجميل قال لإخوانك سأنسب الإسلام نسبا لم ينسبه قبل أحد انسب الإسلام يعني إحنا نقول أنسب لفلام يعني قل هو ابن مين وابن مين وابن من أدنى نسب معنى مسابه يعني يعرف فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان وابول أنا أنسب لكم من الإسلام بس النسب اللي هقوله لم ينسبه قبلي أحد طب قول يا سيدنا الإمام قال الإسلام هو اليقين واليقين هو التصديق والتصديق هو الإقرار تقرني به والإقرار هو الأداء تؤدي مطلوب الإسلام والأداء هو العمل يبقى ده نسب مين نسب الايه الاسلام يبقى حين ينتهي الى ان الاسلام هو العمل نقول البعض كده والمؤمن والمؤمن يغرف ايمانه بالعمل لان هو ده الدليل على انه مؤمن صحيح والكافر يغرف كفره بالانكار وإن المؤمن أخذ جينه من ربه ولم يأخذه برأيه المؤمن أخذ دينه من من؟ ولم يأخذه برأيه والسيئة في الإسلام خير من الحسنة والسيئة في الإسلام خير من الحسنة في غيره شفت بقى والإسلام والسيئة في الإسلام خير من الحسنة في غيره ليه؟ شوفوا الكلام لأن السيئة في الإسلام تغفر والحسنة في غيره لا تقبل بالله في نسبة الإسلام أحزن من كده بقى فإن أسلم فقد هو اهتدى المقابل بالإسلام إيه تولوا يعني لم يسلم فلا تحزن ولا تأسف ولا تكون باخا لنفسك لأن أنت عليك البلاغ فقط عليك البلاغ وإن تولوا فإنما عليك البلاغ طب عليك البلاغ مدام هو ألف صدر الكلام أسلمت أنا ومن اتبعني يبقى برضو مش عليك البلاغ أنت ومن اتبعك لازم كده أنت ومن اتبعك ولذلك تأتي آية أخرى لتشرح هذه القضية الإيمانية لتبقي الرسالة في أمته صلى الله عليه وسلم ما يعدش بيجي أنبياء ليه؟ لأن المؤمنين برسول الله أمناء على أن يعدلوا فساد السلوك في الكون فلم يعودوا في حاجة إلى أنبياء جد وده السبب أن يكون علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل كأنبياء يبقى عليك البلاغ لقد منها إيه برضو ومن اتبعاني لأن مدام اتبعوه ولهم في رسول الله أسو زي ما عليه البلاء. عليهم البلاء. زي ما عليهم البلاء. عال. أنك في آية ندي وضحت. كنتم خير أمّة إيه؟ إلى آخره. تأمرون بالمعروف وتناهون عن المنكر. مهما بتعيطهم ولا لأ. يجي في آية أخرى. واللي يكون الرسول شهيدا عليكم. يبقى شهيد بأنه إيه؟ بلغنا. وتكون شهداء على الناس يعني ايه؟ يعني انكم بلغتوهم فاللي ما يعملش العملية دي اللي يبقى خدس مراسي النبوة ما من بالمراس ومراس المبوة كما يكون شرف تبليغ يكون جلادة تحمل مرة يكون شرف تبليغ ومرة يكون ايه؟ جلادة التحمل في سبيل اداء مين؟ في سبيل أدائل إيه جلادة التحمل ديا هو اللي يجب أن يقتصد بها أتباع ماذا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم زي ما ورسناه فيه دي مورسه إيه في جلادة ما القسوة يعني إيه قسوة يعني تعب وقال لازم أهل الدين يتعب مش كده ولا لأ ما يضلون بقى أهل الدين مغر فإن وعيت أهل الدين في رخاء كده ومبسطين كده يعرف إنهم إيه ما خدوش شئ من النراس النبوة ولذلك من لم يكن له من علماء الإسلام أعداء فقد نقص ميراثه من ميراث الأنبياء اللي ملوش في أعداءه يبقى أعرف إن إيه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أعداءه بيك مش كده ولا لا فيه فاللي ملوش أعداء يبقى نقص خزه من ميراث الأنبياء يبقى ساعك لو واحد يشوف رجل دين كده ولو اعداء يعرف انه واخد حظه من مين انه واخد حظه من ميراث الانبياء صحيح نعم نعم فانما عليك البلاغ ايوه تأخذها من النقض وعلى الذين اتبعوك انظر الى قول الحق تزيلا للآية تزيلا يوضح لك الاسلام هو ايه ما قالش والله عاليم بالعباد لأن عاليم دي تبقى للعملية العقدية أنك بصير والبصر لا يأتي إلا ليفهم حركة مش قولك والله بصير بالعباد طب بصيري شوف إيه يعني يشوف حركة المتحرك في الكون يعني يشوف فعل مطابق للإسلام ولا مش للإسلام تبقى دي عايزة البصر ولا العقل العلم آه إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم الخلل في ايمانكم. مش كده? وان كنتم تعتقدون اني اراكم. فلما جعلتموني اهونا الناظرين اليكم? يبقى كلمة والله بصير بالعباد تدل على ان الاسلام سلوك ولا لا? سلوك وفعل. لان الذي لأن يرى هو الفعل. مش المعتقدات الداخلية. والله بصير بصير بالعباد. ومدام بصير اصحروا للعبادة لغاية ولا لأ? مدام كل انسان حيافة من لله بصير وان يستحي ان ان يراه ربه على ايه? والله يا اخي الولد لما بيجي يشرب دخان بيستحي يشوفه بيشوفه وبييشرب دخان. اش كده اللي بيحصل? بيستحي. اش كده ولا لا? فاللي بقى واخر بقى ان ربنا كده بصيص له وبقى ايه? وبقى يستحي. ان الذين يكفرون بآيات الله قلنا الذين يغفرون بآيات الله على إطلاقها ومعنى بآيات الله مش بالله ليه لأن الإيمان بالله عايز البينات اللي تدل على الله والبينات موجودة في الكون ولا لا يبقى إذن البينات واضحة ولا لا يبقى إمتى قبل ما بتكفر بالله بتبقى كافر بالأدل اللي تدل على الله ولا لا ما قالكش يكفرون بالله هنا عشان يدلك إن الله غيق إنما آيات الدينات ظهرة ولا لا آياته نعم من الذين يكفرون بالإيه بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق يقتلون النبيين لاحظ هنا إن كلمة القتل دائما تأتي للنبيين ما بتأتيش لمن أخذ صفة أزيد من النبي اللي هي الرسول لأنه مش معقول ربنا يرسل رسولا ليبلغ منهجه ثم يقدر خلقه على أن يقتلوه إنما الأنبياء مش جايين بتشريعات جديدة بل الأنبياء جايين علشان يعملوا أسوة سلوكية للمؤمنين أسوة سلوكية للمؤمنين إنما الرسول جاي يبلغ منك أني ده المعكور أن ينده بالله عبدا من عباده استفاه واستخلصا لنبلغ منهجا ثم يمكن الناس يمين يقتلون يبقى ده الرسول لا ما يقدروش إنما هم يقدروا على علموه ألا نبي اللي جاي إيه أسوة سلوكية ولذلك هي تعبد على دين الـ الـ الـ الوصول اللي قبله ولا لأ مدام أسوة سلوكية طيب بيقتلهم ليه الأسوة السلوكية دي مدام دين مش قاين بدين جديد حلقون لو كانوا قاين بدين جديد يمكن بدين الأولان نتعصب له إنما ده هي في السلوك يبقى بيصنعوا أشياء مش مواسئين هم عليها وليست نبع من الدين لأن دون الأنبياء بيخدم شرع الرسول اللي قبله وبإذن هم مش مواسقين على التصرفات الإسلامية أي إخضاع الجوارع والحركة لمنطق مين لمنطق الإسلامي أو لمنطق دي طب وليه قال لك لأما الملتزم ساعة يلتزم في غير ملتزمين يبقى طعم لغير الملتزمين طب اش معنى هو؟ بيعمل وهم ما يعملوش يقوم يوزيحوا العملية دي من نفسهم لأنها تغذل تغذل ليه يحكدوا عليها ليه لأن ده ارتفع وهم لا يستطيعون أن يرتفعوا ليكونوا مثله فيبقى أسر موجودة محقرة لفعلهم أسوة محقرة ولذلك حين تجد إنسانا ملتزما تنتقد غير الملتزم يبتدي يبدأ بالسخرية ولا لا؟ وبالاستهزاء مش كده ولا لا؟ ليه؟ ده, ده, ده, ده فيه غير إش لماذا يكون هو ملتزم وقادر على نفسه وأنا مش ملتزم؟ فبدي أزيحه من ايه؟ لأنني أتضاءل أمامه أنني أصغر أمامه وساعة ما يشوف واحد بيصجر واحد قدامه ويبقى من حظه أن يزيحه من طريقه إن الذين أجرمه كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون واذا مروا بهم مش هي اللي موجودة دلوقتي برضه ابقى اشيلنا على جناحك وبقى اعمال لي مش عارف إيه وبقى, ايه وبقى ايه مش اللي بيقولوه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين احنا معرض ام واحد قامل مش عارف ايه بعرض ما اطلبه ارضوا هزقنا لانقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون الهم اللي بقولوا على الملتزمين إيه لضالون وما أرسلوا عليهم الحافظين انزلوا إلى رد الحق سبحانه فاليوم اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سيد الكفار ما كانوا يفعلون يعني هل قدرنا على جزائهم بمقدار ما صنعوا في المؤمنين استهزاءاً وسخرياً؟ نعم يقتلون النبيين كلمة بغير حق وهل هناك قتل لنبي بحق؟ ممكن شيء إذن بغير حق دي يبين الواقع يبين الواقع ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس يبقى ما اكتفوش بالنبيين لان حساعته يقتلوا نبي والذين التزموا بمنهج النبوه كانوا وياه يبقوا دول يتعبوا ويزعلوا ولا لا لازم ينفعلوا للحدث انفعال للحدث يقدر يمنع القتل يمنعه ما يقدرش لاقل من إنه يأمر بمعروف وينهى عن منكر فإذا تجاوزت اغطيانهم أن يقتلوا النبي؟ وإذا قال لهم يوم تقتلون النبيين برضو إيه حتى المنكر عليهم تصارفهم يعملوا في إيه اقتلوا النبيين احنا قلنا أن هذه المسألة الرسول صلى الله عليه وسلم صنعت معه أشياء يراد بها اغتياله من ما يدل على غضاء الذين فكروا في ذلك أنهم لم ينظروا إلى وضعه صلى الله عليه وسلم أهو نبي فقط أم رسول ومدان يبقى رسول يبقى نبي قطع إن كان رسول يبقى كان ييجي وفق التشريع اللي إيه إن كان نبي لكن ده هم شايفينه أنه جاء بمنهج جديد وبيسفر أحلامه وبيقول لهم أنت عملت في الكتب بدلته وأعملته في الكتب فغيرته يبقى رسالة ولا مش رسالة يبقى إذا الحينما أرادوا أن يقتلوا كنبي غفلوا عن كونه إيه؟ رسول ولذلك ربنا جاء منطق قال والله يعصمك من الناس وجيه في حكاية قلناها زمان أن الحق سبحانه وتعالى حينما حكى عن الذين يقتلون الأنبياء أراد أن يطمئن المؤمنين ويطمئن الرسول على نفسه وأن يوسع خصومه من أنهم يقتلون يعني يقول لهم دي إيه لا سبيل إليك فليه والإن فلما قتلتم والإن فلما تقتلون أنبياء من قبر من قبر من قبل مش هو انا من قبر دي كان بيقول الكلام ده كان زمان انتهت المسألة دي كلمة انتهت المساله دي طمئن المؤمنين برسول الله لمحبش حاجه منهم وطمئن رسول الله مش كده ولذلك قال له بعدين والله يحصنك من الناس وايأس الذين يريدون قتله لأنه قال لهم ايه من قبل لو أن المسألة مش دخل في مواجدهم إنه حق إنما الانكر عناداً كانوا عملوا إيه؟ كانوا قالوا من قبل لا وحنخليها ومن بعد كمان مش كده ولا لا كانوا يكتلوا المسألة ويعملوا مع عملواها شيء ما, عملوا ما غدروش إما أن يكونوا خوفوا وذلك منات القدرة منات القدرة طب إذا كان الحق سبحانه وتعالى يحكم عن أمر في قتل الأنبياء وقتل الذين يأمرون بالقسط أكان ذلك معاصرا لقول الرسول هذا ولا الكلام ده كان لمين قال لك ويقتنون نبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس لأن هؤلاء أتباعهم الذين آمنوا كإيمانهم ومدام آمنوا كإيمانهم مع أنهم عرفوا أنهم قتلوا هؤلاء الأنبياء يبقى هذا تقريع لمين فيه. كيف تتبعون من يفعل ذلك ويفعل ذلك ويفعل ذلك, ويفعل ذلك. ويقتلون الذين يؤمنون بالقصر قص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أن بني إسرائيل قتلوا 43 نبي دفع وحدة كده فقام 120 120 لينكروا عليهم ذلك فقتلوهم فهذا معنى بأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يؤمنون بالإيه بالقصر من الناس فبشرهم ده عذاب عليه الله. طب الذين قتلوا امتهت مسائلهم وماتوا ولا ده معنى التبشير قلنا اخبار بما يسر في امد يمكن ان يؤتى فيه الفعل الذي يصر تبشروا بحاجة يعني تبشروا بالجمة يبقى معناه انك بتخبره بحاجة تصروا وتدينه فرصة انه يعمل علشان يأخذ الايه يأخذ البشارة احنا مش قلنا مثلا القبر والبشارة والنزارة والإعلام فالذين الذين قتلوا او امروا او قتلوا الذين امروا بالقسط من الناس كانوا معاصرين لهذه المسألة كيف يكونوا فبشرهم بشر مين المعاصرين طب ما عملوش دول ابناء بشرهم أي؟ يبقى دولهم بشرهم بأن من فعل ذلك له عزارة قليل لأنهم ربما كانوا يرون فيما فعلوه صوابا فإن كانوا يرون فيما فعلوه صوابا يبقى بشرهم بإيه؟ يبقى المسألة الدائرة وسعة لهم ولمن إيه؟ ولمن يصوبوا إيه؟ فعليه كم يتفبشرهم؟ طب البشارة يقول الإخبار بخير الإخبار بخير والعملية بتاعة عذاب أنيدي ينهيشها أنك ساعد تسمع كلمة أبشر تنفتح نفسك إلى خبر يسر ونفسك استعدت كده بانبساط الأسارير إلى أن تسمع شيء كويس فلما تني تقوله أبشر بعذاب حصل إيه حصل الكباض المفاجئ بعد انبساط المؤمل والمصيبة تبقى أشد لأن لو قال له مسألة من أول الأمر بدون أن يقول له أبشر يمكن تيجي هينة إنما يقول له أبشر فتتفتح زيجي إنه حيسمع كويس، وبعدين يقول له بعذاب ألمي يبقى ما الذي حدث؟ آه يبقى ابتداء مطمع وانتهاء ودي تبقى ميس ذلك إيه؟ وإن يستغيثه شوف كلمة يغاثه بقى ان ما في الاخر حنغيثهم ان ما هنغيثهم بايه دماء كالمهل يشهل وجوه ساعة ما تسمع يغاثه دوء فيه فرق جاش لأنك يغاثه دماء كالمهل يشهل ايه يشهل وجوه مم. فبشرهم بعذاب بعذاب أليم كلمة عذاب ما كنا قلنا فيها أن العذاب هو إيلام حي يحس بالألم ولذلك كنا جايبينها بمناسبة القتل بمناسبة إيه؟ القتل بنظهق يبقى مش عذاب ده لأن العذاب اللي يبقى يبدأ الحي وإيه ويتقلب القتل بينهل النفس الوعية انتهت المسألة كلمة بعذاب قليل يدل على أن الله حينما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها يعني يديم عليهم الحياة ليدوم عليهم التعزين بها أولئك الذين يكفرون بآيات الله ويقتنون نبينا بغير حق ويقتنون الذين يأمرون بالقصد من الناس والمبشرون بالعذاب الأليم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة حبطت أعمال معنى حبط يعني إيه يعني لا ف... لا ثمرة مرجوة من العمل معنى ذلك أن كل عمل يعمله العاقل لا بد أن يكون لهدف يقصده فأي عمل لا يكون له مقصد بقربة المجنون ملهاش؟ له لما عمل العاقل قبل ما يعمل عمل يعرف ايه ما الغاية منه؟ وما الذي يحققه من النفع والنفع اللي حيثققه هو خير النفع وادوامه ولا أقل من ذلك على ضوء هذه المقاييس يحدد الايه يحدد العمل وولئك حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يكترن بأن إنسان قد يفعل عملا هو في ظاهره خير، فإنك أن تغر بأنه عمل خير، لي لأن عمل الخير لا يحسب للإنسان إلا بنية إيمانه بمن يجازي، فإن عمل عمل قد تسلق به دنيا. وهو عمل حسن يبقى العمل ده ايه قالك حابط حابط فين ام قالك في الدنيا وفي الاخرة طب حابط في الدنيا ليه حابط في الدنيا ام قالك بموازين الايمان لا اعتبره مؤمنة لان عمل العمل ثقة بنتيجة العمل مش بالامر ولما الانسان يعمل العمل يبقى بيعمله ايه للأمة لأن العمرة أمر به هو عمل العمل الذين الذين كانوا يأخذون على الإسلام يقول لك بقى بستول اللي اكتشف الميكروبات وفلان اللي اكتشف الأشعة وفلان اللي عمل مش عارف إيه وفلان اللي عمل إيه دول هم من يروح كده يعني مولوين بعذابنا إخواني إحنا حن حنا تقاضي نحن وأنتم في هذه القضية إلى أعراب الناس الذي يطلب أجرًا على عمل ويقلبه ممن ممن عمل له فهل كان في بالهم الله وهم يعملون هذا في بالهم الإنسانية خلاص الإنسانية والله الإنسانية يا يقول تخليد فعل ليقال وقد قيل لا. وقد قلت يبقى امتحت المسألة ولا لا يبقى لما يكون الجزاء من الله أقول هل كان في باله الله ما كانش بالهم الله واني يطلب أجر ما مش يطلب أجر ممن من عمل له يطلب أجر ممن من عمل لكن هل أضاع الله لهم سمرتة ما أحسنه من عمل ولا درت عليه الذكر والجاه ونباها كالتحن ولمش عارف ايه وقلب كده ما أضاعش أجر من أحسن عمل اداني ايه من كان يريد حرص الآخرة لازد له في حرصه ومن كان يريد حرص الدنيا مؤتني منها يا ولكن ما له في الآخرة ولذلك أنا قلت لكم زمان تذكروا إلى المفاجأة التي تحدث لمن عمل عملا هو في ظاهر لي أنه خير ولكن لم يكن ربه في باله يقول لك إيه أعملون كسراب بقيعة يحسبه الزمآن إيه حتى إذا جاءه لم يجد شاء ووجد الله عنده شي يجئ بشيء اسمه إله الإله ده ما كانش في باله إنته ساعة عمل كأن ربنا يقول له طبعاً كنت في بالك ساعة ما عملت تبخد جزائك ممن كنت في باله خد جزائك لك من اللي كان في بالك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرية طب حبطت أعمالهم في الدنيا لأنهم قد يعملون عملا يراد فيه الكيف للإسلام أو للدين الجديد فهل ربنا يمكنهم ولا خذلهم جميعا وانتصر وانتصر دين الله رغم قله العدد وقله الايه وقله الهم ثم يقول الم ترى الى وا وما لهم من ناصرين كلمه ناصرين يعني ساعة يراك مهزوما او مضطادا او واحد قوي بيتسلط عليك يوم يجي ايه ينصرك الناصر هو ايه هو الذي يراك مهزوما أمام خصم لك فيعطيك لينجدك لنصلك ملهمش حد لأن ما فيش, ما فيش حد مع مين ما فيش حد مع الله لا. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا قلنا ساعة نسمع قول الحق ألم ترى هنا همزة استفاد وهنا أدت نف ليلم وهنا ترى وترى معناها بالايه بالبصر طيب إذا قال الله لرسوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب ده حاجة واضحة لما ساعات يجي ألم ترى لحدث ليس بصدده صلى الله عليه وسلم في الرؤيا حدث انتهى زي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هو شايفه دلوقتي يبقى سعد ألم ترديا إن كان حدثها من المعاصر يبقى من الممكن أن تكون رؤيا خلاص وم... والرؤيا تؤدي إلى علم يقين لأنها رؤيا لمشهود علم مشهود طب وإذا كان في أمر أو أمر لسه إيه يحدث يبقى ألم ترى أي ألم تعلم لأن رؤيا صيبة الأدلة فكأن الله سبحانه وتعالى ساعة يقول الرسوله في حدث لم يشهده الرسول ألم ترى يعني ألم تعلم طيب وليه تعلم وحط ترى أم قال لك لأن سيادة الأدلة المرئي لا بعينك أو شايفه بعينك فكأن الله يريد أن يخبرنا أنه ساعة يقول لا ما قرأ يبقى استقبل المعلومة من الله على أنها مرئية. وليكن ربك أو سقف عندك من عينك. ساعة ما تشوفش حاجة يبقى إيه أنت ما أنت الشايف يا سيد أنا ما أنت الشايف لكن أنا اللي بقول وما فيش قدرة تخرج ما أقوله على, على غير ما أقوله على غير ما أقوله. ولذلك احنا قلنا ساعة يعبر الله عن الامر المستقبل الذي سيأتي بعد يعبر عنه بالماضي لما قال اتى اتى يعني ايه قبل ما اتكلم كان جيه ولا لا اه. طيب اتى امر الله بالله يعني بالعقل الصدفة كده تنسجم معها فلا تستعجلوا مدام اتى قبل ما اتكلم تقول لي ما تستعجلوش ازاي ده معنى لا تستعجلوا لسه ما جاش ومعنى اتى يعني حصل قبل ان اتكلم يقول لك اصل الله قال اتى قادر على الاتيان به فكأنه امر راق مسألة مش عايز كلام ليه لان ما فيش قوة تستطيع ان تنازع الله لتبرز امرا اراده في غير المراده شو ممكن فكأن الم ترى يبقى ان كان حدثا يبقى ايه ترى يعني يجي منها العلم ان كان حدث فات زمنه يبقى لم تعلم الى الذين اوتو اوتو برضو اوتو بتاعه زمان يعني هابط عليهم من اعلى ما هو لازم نفهم في تكون متشائم دايما ايه من اعلى ولذلك نزل وانزل علشان نشعر بايه ها بيهدي العلوم نعم لم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ما هو النصيب النصيب نسميه الحظ او او او, أو خارج القسمة اللي بيخده كل فرد لما الكره عندنا عندنا حاجة عشرين مثلا دينار وعايزين او جنيه ونقسمهم على اربعه يبقى كل واحد ايه خمسة يبقى الخمسة دي اسمها ايه نصيب نصيب او ايه او حظ كل يضاف الى من افزه النصيب حظ او قسمة يضاف لمن اخذ طب قوله نصيبا من الكتاب والله لفته جميلة مش الكتاب كله ما فاضلش ليهم ده اللي ده اللي تسرب اليهم نصيب فكان الكلمة دون عذورهم لأن اللي وصلهم مشكو من الكتاب ده نصيب من الكتاب تشعروا آيات أخرى فنسوا حظا مما ذكروا به مش كده المنس دي يبقى ما خدوش اللي موجودين مش كده وقلنا برضو انهم إيه؟ اللي طيب اللي ما نسيوش كتبوا بعضهم يكتبون ما أنزلوا لما هم كتبوه يقتنعوا ان المعاصين لهم ولا لا يبقى في ناس منهم مقطعين حاجه نص اتمسحت وحاجه انكتمت يبقى معلوماتهم عند البعض وغير معلومات عند الايه عند حتى الذي لم يكتبه برضه حرقوا له السنتهم يبقى المساله كلها ايه يبقى اذا اوتوا نصيبا اي من, من الكتاب الحزن من الكتاب ده هو اللي بيجادل القرآن بيه ما بيجادلهمش في اللي تبدل عندهم من ال... لا حيجادلهم بإيه في النصيب اللي أوتوا في النصيب اللي أوتوا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضوا كتاب الله اللي هو القرآن يبقى بينهم وبين الرسول لا إنما الذين أُوتوا نصيحة حيختلفوا فيما بينهم يبقى الخلاف في ايه في ما بين الله طب يختلفوا فيما بينهم لما برضه ايه زي ما قلنا باقيا باقيا ايه بينه طب وإذا كان الكتاب اللي هو القرآن أليس القرآن مصدقا لما نعه اللي موجود يبقى لما بأه يدعون إلى المصدق عليه والكتب بتحكمه يبقى برضو كتاب القرآن وملأه طيب يدعون إلى كتاب الله معنى يدعون إلى كتاب الله يبقى من الداعي الرسول صلى الله عليه وسلم وهم المدعوين طيب مدى أن أتوا نصيبا من الكتاب يبقى العملية الخلافية في النصيب المأتوا ولا النصيب المعجوز النصيب اللي خذوه علشان تكون حب على أنهم غير مأمونين حتى على ما وصل إليهم وما هو مكتوب عندهم طبعا العلماء حينما تكلموا عن هذه جابوا لذلك حدثة يا ترى اختلفوا في إبراهيم قال إبراهيم إيه يهودي قال لهم ما كان وما إبراهيم يهوديا طب ده كلمة يهودي من دي جات بعد مين بعد هو يبقى أنت أغبية له كده طب يعرفوا الأحداث ولا اتبعوا معاين طب اختلفوا في أمر نبوة محمد اختلفوا في حكم عندهم موجود في التوراة الله طب ندعونا إلى كتاب الله ليحكم ما مما يدل على أم كلمة بغي بينهم شائعة شائعة ليه لمن حينما ذكروا الحادثة قال. خيبريين يعني منسوب وحد لخيبر وخيبريين يعني امرأة خيبرية ورجل خيبري من يهود خيبر يعني زنة وكان من أشراف القوم ويريد الذين يحكمون في هذا الأمر من كتاب التوراة عندهم أن لا يدرز فيهم حكم الله عندهم بالرجل قالوا ان يذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طب ايش معنى في الجزئية دي ذهبتم الى رسول الله احنا نأخذ مجرد الذهاب الى رسول الله ارتضاء ايه ارتضاء حكمه الله طب ليه ما رجلش في الاول بسألة الاولانية ولا حينما يكون لكم نفع في مسألة تبغونها تبقى, تبقى محمد كويس ولما ما يكونش تبقى مجرد الذهاب له يعطيك فكرة فالخيبري والخيبريح زنا، وبعد ذلك أرادوا أن يؤصوهما من حكم التوراة في الرجل فذهبوا إلى محمد فلما ذهبوا إليه كان هناك واحد اسمه النعمان ابن أوفى وواحد آخر اسمه بحرية بن عمرو. قال يا رسول الله اقضي بين هؤلاء او يا محمد اقضي بين فقال فقال ليس عندكم حق قال لا انا احتكم الى التوراة مش احتكم لجينة انا احتكم فماذا قال لما انا احتكم الى التوراة وهي كتابكم قالوا انصفتنا كلمة انصفتنا بعد أن بين الرسول الله أولاً حكم الإسلام أنهم يرقاموا قالوا لا جرت عليهم قال حنحتكم للتوراة قالوا أنصفتنا فجيء بالتوراة أو جيء بجزء من التوراة وكل الجزء اللي يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام من التوراة فيه الحكم الملزم تليل على أن الله أطلعه على أشياء لم تكن في بال أحد وإلى لقاء آخر